بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله هذا أيها الأخوة أولى المسائل بالقبله أول أولى الأبواب وهي أسئلة في الطهارة أسئلة في الطهارة بدأ المصنف رحمه الله بالسؤال الأول قال ما حكم الماء المتغير لكن قبلها خلونا نأخذ قال أسئلة في الطهارة الطهارة يا إخواني في اللغة هي في اللغة هي النزاهة من الأقدار في اللغة النزاهة من الأقدار وفي الشرع يا إخواني الطهارة على نوعين اثنين على نوعين اثنين طهارة حسية وهي الطهارة من الحدث هذه نسميها طهارة حسية من الحدث الأصغر أو الأكبر هذه نسميها الطهارة ايش الحسية وعليكم السلام وطهارة معنوية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية ماذا يراد بها طهارة القلب من كل ما لا يرضاه الله عز وجل من الحقد من الأضغان من الحسد من الشرك بالله عز وجل من المعاصي وحبها وهكذا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بأسئلة في باب المياه في باب المياه هذا الترتيب يا إخواني جرى عليه أهل العلم أهل العلم جروا على هذا الترتيب فكانوا رحمة الله تعالى عليهم يبدأون بالطهارة ثم يعقبونه بالصلاة ثم بالزكاة ثم بالصوم ثم الحج ويبدأون بالطهارة لأن الطهارة مفتاح الصلاة ليش ما بدوا بالصلاة لأن الطهارة قبل مفتاح الصلاة هي الطهور هي الطهارة فلذلك بدأوا بها بدأوا بها ثم الصلاة لأنها أهم الأركان العملية ثم تليها في الأهمية الزكاة وبدأوا في المياه ليش بدأوا في المياه؟ لأن يا أخواني هو الذي يتطهر به فلذلك بدأوا به بدأوا به ثم ثنوا بالآنية ليش بدأوا بالآنية؟ لأنها هي الظرف الذي يوضع به الماء, الماء لا بد له له من ظرف أو لا فلذلك تحدثوا عليه لقربه من الماء الذي يتطهر, يتطهر به فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى فقال ما حكم الماء المتغير فقال الجواب وبالله التوفيق ومنه أستمد الهداية والإصابة ورحم الله الشيخ حيث أنه استعان بربه عز وجل ووكل الأمر إليه وهكذا ينبغي لطالب العلم أنه دائما يكثر اللجأ إلى ربه تبارك وتعالى لا ينبغي يا إخوان لطالب العلم أنه, أنه ينسى هذا الأمر ويعتد بنفسه بجهده فإن كثيرا من طلبة العلم يا إخواني ربما أشغله نسأل الله أنه يتجاوز عنا. ربما أشغله الطلب عن مثل هذه المعاني فربما تجده يبحث في مسألة ولا شك أنه في هذا الأمر في عبادة أو لا يا أخواني هو في عبادة لكنه ينسى قضية ينسى قضية التوكل والاعتماد على الله عز وجل مع أنه ربما يخاطب الآخرين بها إذا سعيت في الرزق إذا فعليك بالتوكل والاعتماد على الله ولكنه في هذه المسألة ربما تغيب عن, عن ذهني ولهذا في بعض الأحيان يا أخواني ربما أنها تقفل عليه المسائل فلا يفهمها لماذا؟ قد تكون عقوبة يا أخواني وتنبيه لهذا العبد لأنه النساء الله السلام العافية اعتمد على نفسه وعلى جهده هذا لا ينبغي بحال هذا الشيخ رحمه الله قال ومنه أستمد الهداية والإصابة الهداية إلى الحق وإصابة الحق هذا المعنى يا أخواني ينبغي لنا أن لا نغفل عنه نساء الله أنه يبصرنا بعيوبنا ويرزقنا إصلاح أنفسنا قال يدخل تحت هذا السؤال أنواع كثيرة وأفراد متعددة لكنها تنضبط بأمور نعم صدق الشيخ رحمه الله فإن باب المياه حقيقة فيه تفريعات خاصة في كتب المذاهب لو أخذنا مثلا مذهبنا, لو أخذنا مذهبنا، مذهب الحنابلة لوجدنا لو فيه تفريعات كثيرة وكثيرة جدا لكن اعلموا أن المذهب عندنا يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام إلى ثلاثة أقسام وهي معروفة لديكم ها أعطوناها ها قبله طهور طاهر النجس. هذه تقسيمات علماء المذهب مذهبنا إلى هذه الأقسام الثلاثة ثم يعرفون الطهور بأنه الباقي على خلقته الباقي على, على خلقته حقيقة أو حكما لأنه ربما يتغير ونعطيه مع هذا التغير نعطيه الحكم يصبح طهور حكما طيب والطاهر يا أخوان هو الماء الذي تغير تغيرا غلب عليه أو كثر تغير هذا الماء بشيء طاهر بشيء طاهر فهذا طاهر في نفسه ليس بمطاهر لغيره النوع الثالث النجس وهو ما تغير بالنجاس فقال رحمه الله أما الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه هذه وش نسميها يا أخوان الثلاثة اللون الطعم الريح صاف حسن هذه نسميها صاف الماء ها وش نسميها يا شباب عبد الله صاف الماء قال الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بمعنى يا سلامة لا نشترط الثلاثة كلها وإنما لو تغير اللون يكفي تغير الطعم يكفي حتى ننزل عليه الحكم تغير الرائحة يكفي حتى ننزل عليه الحكم حتى ننزل عليه الحكم فإن تغير بالنجاس فهو نجس هذا قولا واحدا هذا بالإجماع هذا بالإجماع إذا تغير بالنجاس فهو فهو نجس بالإجماع ولهذا قال الشيخ فهو نجس قليلا كان أو كثيرا قليلا كان أو كثيرا وأهل العلم طيب فإن سقطت فيه نجاسة وهذه لم يذكرها الشيخ هنا وأظن ما ذكرها حتى يعني في كذلك أيضا إذا, إذا يعني سقطت فيه نجاسة أو وقعت فيه نجاسة إذا وقعت فيه نجاسة وهو وهو قليل ولم تغيره إذا سقطت فيه نجاسة وهو قليل فلم تغيره وإذا سقطت فيه نجاسة وهو كثير فلم تغيره فما الحكم؟ خلونا نبدأ بالثاني إذا كان كثيرا فسقطت فيه النجاسة ما الحكم؟ طهور نعم هذا يكاد يكون بل بالإجماع إنه لا يذكر فيه خلا B إذا سقطت نجاسة في الماء وكان كثيرا ولم تغيره فهو طهور أما إذا كان قليلا فهنا المذهب عندنا أنه ينجس بمجرد الملاقاة ينجس بمجرد أبو أواب بالملاقه ما معنى الملاقه ها ثابت ما معنى الملاقه يعني مجرد السقوط مجرد ما سقط نجس ولا ننظر غيره أو لم يغيره ولو كانت النجاسة قليلة بك حجم عين الذبابة فوقعت فإنها تنجس هذا الماء القليل هذا وأما الذي يختاره الشيخ رسام والشيخ السعدي رحمه الله تعالى أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل لا يحكم إلا إذا غيرت إلا إذا غيرت طيب هذا الماء النجس هذا الماء المتغير بالنجاسة إذن الماء المتغير بالنجاسة هذا نحكم بأنه نجس. نجس بالإجماع قليلا كان الماء أو كثيرا هناك ماء يتغير يا إخواني بشيء طاهر يتغير بشيء طاهر خلونا نقول يعني نجعل لها ضابط حتى نريحكم إذا كان الماء متغيرا إذا كان الماء متغير بغير نجاسة بغير نجاسة فهو على الصحيح طهور على الصحيح هو طهور تغير ما دام اسم الماء باقيا ثابتا لهذا الماء فهو طهور سواء تغير بزعفران أو بورد أو بورق شجر أو بنابت فيه أو بما يشق صون الماء عنه أو بوضع واضع لشيء طاهر فيه هذا كله يا إخواني على الصحيح طهور على الصحيح طهور على الصحيح أنه طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره لكن هناك تفصيلات خلونا نأخذ التفصيلات في المذهب. قال الشيخ الماء الذي تغير بمكثه تغير بمكثه وطول إقامته في مقره مثل ما البرك. هذا يا إخواني بمقره أو تغير بممره يعني مثل الماء اللي في المزارع يجعلون له يعني أماكن. يسير فيها فمن كثر المرور يتغير هذا الماء هذا يا أخواني طهور هذا, هذا الماء طهور قال ولو تغير بما يشق صون الماء عنه بما يشق صون الماء عنه مثل يا أخواني مثل يكون هناك شجرة على بركة أو بركة وحولها أشجار والريح تلقي هذه الأشياء ولا نستطيع أن نمنع هذه الأوراق فحينئذ لو تغيرت فتغيرها لا يؤثر تغير الماء لا يؤثر تغير الماء لا يؤثر كذلك أيضا لو كان هناك تغير الماء بما عفوا بشجر ينبت في الماء طيب كذلك لا يؤثر أو الطحلب عفوا الطحلب هذا ينمو أو سبحان الله يوجد في المياه ويتغير اللون خاصة اللون يتغير وصبح لونه أخضر هل يؤثر هنا تغير أحد أوصاف الماء هل يؤثر لا لا يؤثر لماذا قالوا لي أنا ما نستطيع أن نمنع نمنع تغير الماء لا نستطيع أن نمنع تغير الماء فلأجل هذا يعتبر الماء طهور يعتبر المعطهور لأن يا إخواني إذا قلنا بأنه يصبح طاهر ألحقنا على الناس مشقة والشريعة لا تأتي بالمشقة قال فهذا طهور لا كرهة فيه قولا واحدا علم ذا وهو الصحيح أنه طهور لا كرهة فيه وأما الماء الذي تغير بما لا يمازجه كدهن ونحوه الدهن معروف أنه إذا جعل في الماء يا أخواني يحتفظ بنفسه فلا يخالط لا ينتشر وكذلك يقولون كقطع كافور لو ألقيت كذلك فإنها لا تتحلل في الماء لكن يحدث هناك تغير ستجد تنظر فتجد الماء متغيرة لكن هذا التغير ليس عن ممازجة ولا عن مخالطة فلا يؤثر فلا يؤثر لكنه يقول أهل العلم مكروح على المذهب لأجل هذا التغير يعني نستعمل ما عن غيره, غيره نستعمل ما عن غيره لكن إذا لم نجد فإن الكراها تزول لأن الكراها عند الحاجة تزول قال الشيخ غير مكروه على القول الصحيح يعني ما تغير لاحظوا إذا أصبح عندنا الماء الذي يتغير بمكثه طيب بطول إقامته هذا طهور لك فيه هناك ما آخر أو الماء الذي يشق صون الماء أو الماء الذي يتغير بما يشق صون الماء عنك كالطحلوب كأوراق الأشجار هذا طهور قولا واحدا الثاني يا إخوان هناك طهور مكروه ما هو في المذهب ما هو الذي يتغير بما لا يمازج بما لا يمازج كدهن وقطع كافور ونحوي هذا لا يمازج يعني ما يتحلل فهذا لا لا يسلبه الطهورية لا يسلبه الطهري الطهورية ولكنه مكروه لأجل ماذا لأجل التغير طيب والصحيح أنه لا كراهته فيه ليش ما فيه كراهه لا أثر يعني هاه ليش ما في كراه ما, ما, ما تأثر ما تأثر ونقول أيضا ولأن الكراه حكم شرعي نحتاج إلى دليل لأن الأحكام الشرعية كم يا شباب الأحكام الشرعية كم خمس خمس, خمس. وهي يوسف شو اسمه المائلة الحلال الوجوب الوجوب استحباب مباح, مباح. المحرّم أحسن هذه سمّي الأحكام الشرعية الخمسة التكريفيّة. طيب قال الشيخ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل على الكراهة والأصل في المياه الطهورية وعدم المنع هذا احفظ هذا الأصل الأصل الطهورية وعدم المنع يا عبد الله الطهورية وعدم العي يعني أنا عندي ماء لأن الله عز وجل وصف الماء بكونه طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا فإذا هو موصوف بالطهورية كنا نسلب عنه الطهورية وننزل عليه وصفا آخر هذا يا إخواني يحتاج إلى دليل هذا يحتاج إلى دليل ما عندنا دليل على الكراهة طيب الماء المتغير هذا قسم ثالث الماء المتغير لونه أو ريحه أو طعمه بالطاهرات كالزعفران طيب إذا كان تغيره يسير هذا لا يؤثر التغير اليسير يقولون في المذهب لا, لا لا يؤثر يعني مثل وقعت قطعة من الزعفران فأصبح فيه إصفرار إصفرار يسير يؤثر يقول لا لا يؤثر هذا باقي على على طهوريته ثم قال الشيخ وكذلك إن كانت تغير في محل التطهير فهذا أو نحوه لا بأس به الماء المتغير قال إذا كانت تغير في محل التطهير كيف في محل التطهير من يشرح العبارة ممكن أن يكون الماء هذا خلطه شيء يعني طاهر يزيد إنه طهور يزمنه لا <تصفيق> في محل تطخير هامشاني يعني فيه بقعة صار عليها نجاسة فأخذنا الماء الطهور فنظفنا بهذا النجس هذا <تصفيق> أصبح الماء يعني هذا هذا كلامي يعني إيه نعم لو كان الإنسان يا إخواني على يده في محل التطهير لو كان على يده شيء من الطاهرات شيء من الطاهرات هذا يا إخواني يعني مثلا إنسان على يده دعونا نقول شيء من العجين مثل الخباز رأيته هذا جاء يعني أدخل يدي فتجدون كل يدي طحين فجاء الآن وتوضى ثم غسل إذا وضع الماء ها هنا والطحين ها هنا ينزل ويكون متغيرا هذا في محل التطهير هذا في محل التطهير يصبح الماء هنا طهورا يصبح الماء ها هنا طهورا قولا واحدا ليش؟ لأن إذا قلنا والله الآن أصبح غير طهور جاب الغسلة الثانية أصبحت غير طهور. الغسلة الثالثة تغير الماء أصبح غير طهور لا ولذلك نقول في محل التطهير لا يؤثر في محل التطهير لا يؤثر أما ما ذكره يعني أخونا فهذا يجعله طاهر إذا كان مع النجاسة مع النجاسة يجعله طاهر يجعله يجعله طاهر إلا إذا انفصل أما ما لم ينفصل يعني مثلا إنسان عنده بقعة لكم الله عليها بول وهو يريد أن ينظف هذه البقعة الآن الماء وهو يسكبه يسكب الماء على هذه البقعة ما بعد انفصل الآن الماء على البقعة أول ما يقع الماء على هذه البقعة ماذا نحكم لهذا الماء الواقع على البقعة الماء الواقع على البقعة نقول طاهر طاهر لأن في محل التطهير طيب إذا انفصل إذا انفصل نجس، إذا فصل نجس خاصة أول يعني لأنه لا قا محل النجس، بعض هؤلاء العلم يقول إذا كان متغيرا، وهذا تقييد حسن، لأن يقولون ورد على الماء ويفرقون بين مسألة ما إذا ورد على الماء عفوا إذا ما ورد الماء على البقعة أو وردت النجاسة على الماء يفرقون فيقولون الماء إذا ورد على البقعة وانفصل وانفصل فهذا نشترط فيه نقول تغير أو ما تغير طيب أما إذا وردت النجاسة على الماء فيسألون سؤالا آخر وهو هل قلتين أو غير قلتين فعندهم إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس إذا كان أكثر يبدأ السؤال تغير أو لم يتغير فإن لم يتغير فهو, فهو طهور فهو طهور على كل خلونا نرجع لما نحن فيه إن كان التغير في محل التطهير فهذا أو نحوه لا بأس به يعني كما أسلفت رجل اراد أن يتوضى وعلى يده شيء من, شيء من الأشياء الطاهرة فأراد أن يغسل هذا ما نقول طاهر حتى في المذهب في المذهب يقولون الماء ليس بطاهر بل طهور ليش لماذا يا إخواني لأن عندنا الطاهر ما يرفع الحدث الطاهر لا يرفع الحدث ولكن الطاهر قد نرفع به النجاسة نستعمله في إزالة النجاسة لكن ما نستعمل الطاهر في رفع في رفع الحدث ها واضح أحس المسألة طيب يعني نحن الآن لماذا يقول أهل العلم إن كانت تغير في محل التطهير يعني أنا الآن لو كانت على على يدي مثلا لطخة مثلا من دهن أنا إذا وضعت هذا الماء هذا الماء سيندرج متغيرا على يدي يصل إلى هنا وفي شيء من الدهن ولا لا طيب ما حكمه طاهر ولا طهور طهور لأن إذا قلت يا شباب طاهر ما يرفع الحدث وأنا في محل التطهير فربما استوجب غسله وغسلتين وثلاثة وهذا لم يقل به أحد ولكن يقولون هذا طهور لأن في محل التطهير هنا كأنه استثناء كأنه استثناء إذا نقول الماء المتغير لونه أو ريحه أو طعمه بالطاهرات إن كان التغير يسير فهذا لا يؤثر وفي محل التطهير أيضا لا يؤثر وإن كان المتغير بالطاهرات كثيرا فهو طاهر غير مطهر مثل مثل يقولون لو أن من يمثل لي يقول وإن كان المتغير بالطاهرات تغيرا كثيرا فهو على المذهب طاهر غير مطهر مثل إيش ها تفضل لو وضع مثل على الماء مثلا المريض الشاي والعصير بكون طاهر شيء طاهر هذا. ااا بشرط هنا شرط وهو تغير مسمى لا لم يتغير المسمى إذا تغير المسمى يا إخواني هذا قولا واحدا يعني الآن الماء الماء إذا وضعنا فيه حبة البتون أصبح إيش أصبح إيش هذا ما نتكلم فيه هذا لا نتكلم فيه جاء واحد يبي توظفي وقال يا أخي أنتم تقولون يجو هذا يجوز يا أخي لا ما يجوز لأن أصبح الآن شيئا آخر ما يسمى ماء إنما يسمى شيء آخر اللبن لو عندي كوب ماء وجعلت فيه لبن شنيته حتى أصبح لبنا هل هذا في داخل في مسألتنا لا غير داخل في مسألتنا ما هو الذي يدخل في مسألتنا ما بقي عليه اسم الماء متغير ولكن عليه اسم الماء. بمعنى عندي كوب وضعت سقطت فيه قطرة من اللبن تغير لونه تغير لونه ولكنه ماء ما أقول له لبن ولكن التغير واضح عليه هذا الذي يدخل في مسألتنا مثل لو أني عصرت أخذت ماء وعصرت ليمون في الماء فشربت وإذا طعمه ليمون ماء بطعم الليمون طيب ما فيازين منه طيب ماء الورد ماء وجعلت فيه ورد فأصبح رائحة الورد بادية فيه ظاهرة عليه هنا تغير ما الحكم, ما الحكم؟ طاهر هنا لا ما نسميه نجيس. نسميه على المذهب طاهر وليس بطهور ولكنه ماء ألستم معي بأنه ماء صحيح فيه قيد وهو بطعم الليمون أو رائحة الورد ولكن هذا لا يسلبه اسم الماء فالصحيح أنه داخل في قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء والله عز وجل قال ماء نكره في سياق النفي فلم تجدوا ماء فتيمموا لاحظوا أن الله جل شأنه شرط لاستعمال التيمم عدم وجود أي ماء لاحظوا فلم تجدوا ماء يعني أنا لو كان عندي كوب وعصرت فيه ماء عصرت فيه ليمون وإذا بطعم الليمون ظاهر هذا على المذهب طاهر ما يجوز لي أستعمله ولكن على الصحيح نقول لا يجب عليك أن تستعمله إذا لم يكن غيره إذا لم يكن غيره لماذا؟ لأن الله قال فلم تجدوا ماء لاحظ ماء فأطلق وأنا عندي الآن ماء كيف أدع هذا الماء وأستعمل التراب لا يجوز لي شرعا أنتم معي أخواني أين ولهذا قال الشيخ رحمه الله وإن كان المتغير بالطاهرات كثيرا تغيرا كثيرا فهو طاهر فهو طاهر غير مطهر على المشهور من المذهب يقولون لأنه تغير أحد أوصافه هذا المذهب المذهب يقولون تغير أحد أوصافه فإذا تغير أحد أوصافه سلب الطهورية وأصبح ماء مقيد يعني حتى في المذهب بيعترفون أنه ماء ولكنه ماء مقيد مثل ماء الورد ماء الزعفران وهكذا ولكن نقول الصحيح أنه طهور لأنه لما سلب أحد أوصافه لم يخرجه عن مسمى الماء إذا أخرجه عن مسمى الماء انتهى الأمر لكن ما أخرجه عن مسمى الماء فهو داخل في قول الله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الله عز وجل شرط لاستعمال التراب أن ما نجد أي نوع من أنواع الماء فمدام أنه يسمى ماء إذن يجوز التطهر, التطهر به. هذا دليل الدليل الآخر عند القائلين يا إخواني بمسألة أن الماء يصبح طاهرا ما عندهم دليل ليس عندهم دليل من الكتاب ولا دليل من السنة على أن الماء إذا خلطه طاهر فتغير يصبح يصبح طاهر ولا يجوز استعماله في رفع الحدث ما يوجد دليل أعطونا دليل بالعكس توجد أدلة توجد أدلة تدل على الطهورية مع تغير الماء مثل أخرج النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أو توضأ هو وزوجه ميمونة من قصعة أو في قصعة فيها أثر عجين إن الإناء تخيلوا معي إناء وفيه عجين وفيه ماء طيب عند الإدخال إدخال اليد وإخراجها يتحرك الماء فيختلط العجين, العجين. يختلط فيصبح ماء متغيرا سيما في تأخر عند الأعضاء المتأخرة لأنه يقل الماء الذي في القصعة ويبدو العجين خلاص يبدأ ظاهرا ومختلطا بهذا الماء ومع هذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه مع التغير. وش يدلنا هذا عليه يا إخواني؟ على أنه طهور. الماء إذا تغير بطاهر ما يؤثر. مادام أنه يسمى ماء لا يؤثر. لا يؤثر. وهذه مسألة نحتاج أحياناً أن مثل تكون في البر فاا تجي مثلاً إيش يسمون هذه الطوايل اللي فيها الماء؟ أحيانا لما تتمضمض تجد الماء متغير رائحا طيب أو مثلا تجد مثلا وقع فيه شيء طبعا طاهر فهذه المسائل فعلا يحتاجها طالب العلم وإلا يعني بحمد الله في البلد نسى الله أنه يديم علينا نعمة قد يقول إنسان ما يحتاجها الماء من الحنفية وغير متغير ويعتينا ماء نقي نسى الله أنه يحفظ علينا نعمة ويزيدنا قد لا نحتاجه لكن يا إخواني هذه المسائل فعلا أولا حفظها هو من باب العلم الثاني أن الإنسان في الغالب لا يستغني عنها قد يمر بتلك المسائل أيضا دليل آخر على أن الماء على أن الماء إذا خالطه طاهر فغيره الماء إذا خالطه طاهر فغيره فإنه طاهر. عندنا دليل آخر وهو أن قسم الطاهر هذا الذي اخترعه لنا بعض العلماء لا يوجد له ذكر في الكتاب ولا في السنة الطاهر هذا ما له ذكر يا أخواني لا في الكتاب ولا في السنة وأمر كهذا يبعد جدا أن يحتاجه الناس ولا يذكره الله عز وجل ولا يذكره نبيه عليه الصلاة والسلام هذا جدا احفظوا هذا الدليل هذا الدليل يا أخواني كثيرا ما كان شيخ الإسلام بن تيمية يستدل به الأمر الذي تمثل الحاجة إليه لابد أن يبين في الكتاب والسنة فأين الطاهر في الكتاب والسنة لا تجد له ذكره لا تجد له ذكره نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد أحد عندي سؤال أي <تصفيق> محلة تطهير؟ أي نعم أي نعم أي نعم يقولون ال إذا كان في محلة تطهير وردت عليه نجاسة فهذا إذا تغيرت بنجاسة يقولون هذا طاهر ولهذا أهل العلم يرون أنه إزالة النجاسة،, النجاسة قبل الوضوء يعدونها من شروط الوضوء في المذهب قولا واحدا هذا في المذهب هنا. يعني أن علماء المذهب رحمة الله تعالى عليهم لم يذهب أحد منهم إلى القول بخلاف هذا القول بالعلماء المذهب مجتمعون على هذا. شيخ مفاده <متحدث> يكون المطاهر وما يزيل يعني. الحدث إذا كان إذا كان طاهر نطلق عليه طاهر. ما يزيل الحدث ولا تقدر توظفه. هنا. هم يقولون هذا هذا حكمة هذا حكم هذا الماء قد يستعمل في أشياء أخرى غير رفع الحدث هذا المذهب يقولون قد يستعمل في أشياء أخرى غير رفع الحدث لأنه عندهم لا يرفع الحدث إلا المأطهم. قد نسقيه في الزرع، قد نسقيه مثل البهائم، قد نزيل به مثلا النجاسة، طيب، ولكنه ما يرفع الحدث. شيخ شوفوا بين قول واحد من المشهور. نعم، المشهور هو الذي يعني اشتهر عند علماء المذهب، وهناك قول آخر، هذا دليل على أن فيه قول آخر، ولكن العلماء يعني. أغفلوا ذكر هذا القول فلم يشتهر لأنه مخالف لأصول المذهب والقول الآخر هو المشهور فقوله المشهور دليل على أن فيه خلاف قولا واحدا ما فيه خلاف في المذهب ما صنع شيء إسلام إذا جامع الإمام يكون في حرفية الآن مجوز نينا يأتي ما صدق أو يكون نينا هل هذا يعتبر أنه مثلا أنه تغير بطاهر هنا تغير بطاهر تغيير في ولا يؤثر إن شاء الله استغففوا كاراتو